أو غير مخلوق هذا يخالف هذه القاعدة ولذلك الجهمية لما أرادت تلبس على الأمة قالوا لهم ما تقولون في لفظنا, في لفظنا بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق يريدون منهم التلبس على الأمة ليجروهم إلى القول بأن القرآن مخلوق فالمقصود أن إطلاق هذه اللفظة إثباتا أو نفيا ليس من منهج أهل السنة والجماعة لماذا؟ لأنها تحتاج إلى تفصيل هذا ما يتعلق بدرس اليوم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا واياكم هداه المرتدين وأن يوفقنا للاعمال الصالحه الأقوال الطيبة وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا يقول الأخ هذا أن المقدمة استغرقت ساعة وخمس دقائق والبعض منا قد أتى من بعيد ويتمنى أن يرجع بالزبط وش رأيكم كم تبون وقت الدرس في اليوم ها؟ مثل شغلنا اليوم ولا نقلل ولا نزيد ها؟ بدأنا اليوم كم الساعة اليوم بدأنا ست ها؟ ست إلى عشر ننتهي سبع إلى عشر يعني في اليوم ها؟ هي. سم. ننتهي سبع جيد خير إن شاء الله فيما يأتي نستمر على هذا عندنا يعني كتاب نريد ان نفهمه ونعرف معانيه وان شاء الله ننهيه في هذا الاسبوع وقضيه عاجلنا اخذنا فوائد واستطرادات هذا لا مانع منه ويكون ان شاء الله فيها فوائد وإذا كان الانسان قد علم بعض هذه المسائل فلعلها تستقر في ذهنه نعم لعلنا نقف على هذا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من الناس على الصالح صلى الله عليه <تصفيق> على نبينا محمد الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن مقدمة التفسير نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى مواضع نزوله أجمع على أن القرآن مئة وأربع عشرة سورة والمشهور سبع وعشرون مدني وباقيه مكي واستثني آيات ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلاله والربا والدين إنزاله وأنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا وأنزل منجما بحسب الوقائع يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه وتبت أنه أنزل على سبعة أحرف قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة ثم في الصحف في عهد أبي بكر ثم جمع أثمان الناس على مصحف واحد والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة وترتيب الآيات بالنص والثور بالاجتهاد أسباب نزوله معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص ومن إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله عامه وخاصه العام أقسام منه الباقي على عمومه كحرمت عليكم تكم والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس والثالث العام المخصوص وهو كثير اذ ما من عام إلا وقد خص والمخصص إما متصل وهو خمسة أحدها الاستثناء والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو اجماع ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة كحتى يعط الجذية خص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله الناسخ والمنسوخ المنسوخ يريد النسخ بمعنى الإزالة ومن فينسخ الله ما يلقي الشيطان وبمعنى التبديل وإذا بدلنا آية مكان آية وهو ثلاثة ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم أو حكمه دون تلاوته وصنفت فيه الكتب وهو قليل ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر نعم. ذكر المؤلف هنا عددا من مواضيع مقدمة التفسير أولها ما يتعلق بمواضع نزوله يعني المواطن التي نزل فيها القرآن سواء كان متعلقا بالمكان أو متعلقا بالزمان قال المؤلف هنا أجمع على أن القرآن مائة واربع عشرة سورة وقوله هنا اجمع ظاهره يراد به اجماع الامه واتفاقها قاطبه وتقدم معنا ان الاجماع من الادله الشرعيه التي دلت النصوص على حجيته وعلى وجوب العمل به قال مائه, مائة واربع عشرة سورة والمراد ب السورة ماخوذ من السور كأنه الحد الذي يحجزها عن غيرها وهذا الإجماع يتضمن حفظ القرآن من الزيادة والنقصان والتبديل فقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فإن قال قائل بأن هناك القراءة الشاذة قد تكون في القرآن كلا هذه القراءة الشاذة ليست قرآنا باتفاق وإنما نقلها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي تكلم بكلمة على جهة التفسير في أثناء قراءته فظن الصحابي أن هذا التفسير من القرآن فنقله على أنه قرآن فلما قارنا قراءة هذا الصحابي بقراءة غيره تبين لنا أن هذه الزيادة ليست من القران فكانت شاذة ومن المعلوم عندكم ان الشاذ هو ما رواه الثقه مخالفا به جمع الثقات او من هو أوثق منه وقد ورد عن ابي رضي الله عنه انه جعل دعاء القنوت اللهم انا نستعينك سورتين من سور القرآن وهذا بمثابة القراءات الشاذة فلا يعول عليه فإن أبين رضي الله عنه سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يكرره فظنه قرآنا وقد وقع الاتفاق بعد ذلك العصر على أن هاتين السورتين أو على أن هاتين الدعوتين ليستا من القرآن في شيء وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يذكر سورتي المعوذتين في كتابته للمصحف وهذا أيضا لا يخرم الإجماع فإن الإجماع حاصل بعد ذلك العصر وقد ورد عن بعض السلف إدخال سورة في سورة كما ورد عن بعضهم أن براءة والأنفال سورة واحدة وقيل الفيل وقريش كذلك وقيل الضحى والانشراح كذلك لكن الإجماع القطعي وقع بعد ذلك العصر على أن القرآن هو الموجود بين دفتي المصحف بمائة وأربع عشرة سورة وهذا الإجماع إجماع قطعي نجزم بخطأ مخالفه لكن هل نؤثم المخالف أو لا نؤثمه؟ وهذه قاعدة مهمة في حكم المخطئ في القطعيات هل يأسم أو لا يأسم نقول من أخطأ في حكم قطعي جزمنا بخطئه وأنه مخالف للصواب ولا نحكم بتأثيمه أو باستحقاقه للإثم إلا إذا وصل إليه الدليل القطعي ثم خالفه أما إذا خفي عليه الدليل القطعي ولم يصل إليه فإنه حينئذ لا يحكم. بكونه آثمان والحكمه في جعل القران سور امور عديدة منها اولا بيان اعجاز القران وان هذا الاعجاز ليس منحصرا في السور الكبار فقد تحدى الله عز وجل العرب في الاتيان بسوره من مثل هذا الكتاب والسوره كما تشمل السور الطوال تشمل ايضا السور القصار فالاعجاز يبلغ مداه في التحدي بتحدي العرب الاتيان بسوره واحدة ولو كانت مماثله في الحجم لسور القران الصغار ومن الحكمة في وضع القران على جهتي السور رفع السامه عن قارئ القرآن فإنه متى رأى القارئ أنه قد قطع شيئا من قراءة القرآن فإن نفسه تنشط ويكون لديه رغبة في الازدياد ومن حكم تقسيم القرآن إلى سور مخاطبة كل بما يناسبه فنجد سورا تناسب في خطابها لمن كان عاصيا وسور تخاطب من كان راغبا في الطاعة ونجد سورا تخاطب من كان مخالفا لدين الإسلام فهذا القرآن بسوره المتعددة يخاطب كل بما يناسبه والملاحظ في القرآن أن لكل سورة موضوعا اساسيا تهتم به ولذلك مثلا نجد في سور القرآن أنها تعرض للقصص قصص الأنبياء لكنها في كل سورة تعنى بالتركيز على جانب من الجوانب فمثلا تجد في سورة, في سورة البقرة العناية بقضية إحياء الموتى وأن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك ولذلك ذكر قصصا عديدة فيها إحياء الموتى في هذه السورة أولها قصة البقرة عندما ذبحها بنو إسرائيل فأحياها الله ثم بعد ذلك قصة صاحب القرية وقصة ابراهيم مع ملك زمانه وقصة إبراهيم مع الطير ونحو ذلك نجد مثلا في سورة الأنبياء التركيز على قضية الدعاء وأن الأنبياء دعوا فاستجاب الله عز وجل لدعائهم وهكذا إذا تأملنا في سور القرآن وجدناها تركز على موضوع أساسي ثم تورد من قصص الأنبياء ما يخدم ذلك الموضوع ومن حكم جعل القرآن على سور تيسير حفظه لأنه لو كان سورة واحدة لصعب علينا الحفظ لكن من فضل الله ورحمته أنه جعل القرآن مقسما إلى سور ليسهل الحفظ ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في التنويع بين سور القرآن منها ما هو طويل ومنها ما هو قصيد بيان أن الطول والقصر غير مؤثر في قضية الإعجاز قال المؤلف والمشهور سبع وعشرون مدني وباقيه مكي واستثني آيات قوله المشهور يعني أن القول الذي يشتهر عند علماء التفسير وعلماء والعلماء في علوم القرآن أن سور القرآن سبع وعشرون منها مدني والباقي مكي والمراد بالمدني والمكي موطن اختلاف بين العلماء. على ثلاثة أقوال القول الأول بأن المدني هو ما نزل بالمدينة والمكي هو ما نزل بمكة وعلى ذلك فإن الآيات التي نزلت في الحج وفي فتح مكة آيات مكية مثل قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها ويشكل على هذا القول أن هناك آيات عديدة نزلت لا في مكة ولا في المدينة وإنما نزلت في الطريق نزلت في تبوك نزلت في بعض الغزوات فعلى هذا التقسيم تبقى هذه الآيات مترددة بين هذين الأمرين وقيل بأن المكي ما كان الخطاب موجها فيه إلى أهل مكة وإلى الكفار بيا أيها الناس والمدني ما وجه الخطاب فيه إلى أهل الإسلام بقوله يا أيها الذين آمنوا وهذا أيضا فيه إشكال فنجد كثيرا مما نزل بالمدينة فيه يا أيها الناس فمثلا في سورة البقرة وهي قد نزلت في المدينة يا أيها الناس في مواطن متعددة والقول الثالث أن ما نزل قبل الهجرة فإنه مكي وما نزل بعد الهجرة فإنه مدني وهذا أقوى الأقوال في المسألة وهو الذي تنضبط به تقاسيم آيات القرآن بحسب كونها مكية أو مدنية إذا تأمل الإنسان السور المكية والسور المدنية وجد بينها فروق منها أن الغالب في السور المكية أن تكون سورا قصارا بخلاف السور المدنية والغالب في الآيات المكية أن تكون قصيرة بخلاف الآيات المدنية والسور المكية فيها غالبا تقير أمور العقيدة والمدنية نجد فيها مسائل الفرائض والأحكام والجهاد وهذا في الغالب وإلا فإن هناك أحكام قد نزلت بمكه مثل الصلاة وهناك آيات متعلقة بالعقيدة في نزلت في المدينة يخاطب بها اليهود والنصارى كما في سورة آل عمران وقد قال العلماء بأن كل سورة فيها سجدة فإنها مكية وليس الغرض هنا تقسيم السور إلى مكي ومدني ببيان السور المكية من المدنية هذا ليس مرادا هنا لأنه يطول ولأن ذكر ذلك يحتاج إلى ذكر الخلاف في كل سورة من سور القرآن ولكن سور القرآن من جهة المكية والمدنية على أربعة أنواع منها ما هو مكي بحيث تكون كل آيات السورة المكية مثل سورة المدثر ومن سور القرآن ما هو مدني كله ليس فيه آيات قد نزلت قبل الهجرة مثل سورة آل عمران ومن سور القرآن ما هو مكي في الغالب ويستثنى منه آيات نزلت بعد الهجرة مثل سورة العراف ومنها ما هو مدني في غالبه لكن بعض آياته نزلت قبل الهجرة فهي, فهي مكية مثل سورة الحج وقد, وقد اعتنى العلماء بالمكي والمدني حتى أن بعضهم وضع في ذلك مؤلفات فقد ألف فيه مكي والعز الدريني في موضوع المكية والمدنية قال المؤلف ومنه النهاري والليلي يعني من, ال... من سور القرآن ما هو نهاري نزل في النهار ومنه ما هو ليلي يعني نزل في الليل وغالب آيات القرآن نزلت في النهار والنازل في الليل قليل جاء في حديث ابن عمر قال بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن فهذا دل على أن هذه الآيات نزلت بالليل وجاء في صحيح ابن حبان أن اخر سورة آل عمران نزلت بالليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اني قد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قراهن ولم يتدبرهن وفي حديث الثلاثة الذين خلفوا نزلت التوبة في الليل ولذلك وصل الخبر إلى كعب بن مالك في الفجر وجاء في حديث صحيح البخاري من حديث عمر أن سورة الفتح نزلت بالليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقد أنزلت علي الليلة سورة هي حب إلي مما طلعت عليه الشمس وهذا يدلنا على اعتناء العلماء بآيات القرآن ومعرفة أوقات نزولها ويدلنا على العناية العظيمة بكتاب الله سبحانه وتعالى قال المؤلف هنا والصيفي والشتائي، يعني أن من آيات القرآن وسوره ما نزل في الصيف ومنها ما نزل في الشتاء ومن أمثلتي ما من أمثلتي ذلك ما ذكر العلماء من أن آية الكلاله الأولى في سورة النساء نزلت في الشتاء وأن آية الكلاله في آخر سورة النساء نزلت في الصيف ومن ذلك مثلا سورة براءه وما ذكر فيها من غزوه تبوك هذه نزلت بالصيف قالوا لا تنفروا في الحر وكذلك آيات براءه عائشه رضي الله عنها من حديث الافك في سوره النور نزلت في الشتاء وهذا يدلك على تحقق وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب فإن العلماء قد بذلوا فيه جهودهم في معرفة أحوال هذا الكتاب ومواطن نزوله ثم ذكر المؤلف أول ما أنزل فقال إن أول ما أنزل سورة إقرأ هي سورة العلق وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدي به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة إلى أن قالت حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ. علم الإنسان ما لم يعلم قال المؤلف ثم المدثر يعني أن السورة الثانية التي نزلت بعد سورة إقرأ هي سورة المدثر وقد ذكر عن جابر رضي الله عنه أن سورة المدثر نزلت قبل سورة إقرأ لكن المستند الذي استند عليه جابر رضي الله عنه لا يدل على تقدمها وإنما في حديث جابر أنه لما بلغ أهله نزلت عليه سورة المدثر وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من غار حراء ترجف بوادره أمر الزوجة خديجة رضي الله عنها فغطته ودثرته فنزلت سورة المدثر. وقد اعترض بعض الناس على ذلك بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ناب... ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام وسورة العلق وسورة القلم ليس فيها ذكر الجنة ولا النار فأجاب العلماء بأن المراد بالحديث إن من أوائل ما نزل السورة التي ذكر فيها الجنة والنار قال المؤلف هنا وآخره يعني آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة وبراءة والفتح المراد بالفتح هنا إذا جاء نصر الله والفتح وليس المراد به سوره إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأن سوره الفتح هذه نزلت في السنة السادسة في صلح الحديبية وقد نزل بعدها سور وآيات وآية الكلالة والربا والدين وقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في هذين الموطنين الموطن الاول الموطن الأول ما هي آخر سورة نزلت من القرآن فقال البراء آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة براء وقد ورد مثل ذلك عن عثمان وقد روى قول البراء البخاري ومسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن آخر سورة نزلت من القرآن إذا جاء نصر الله والفتح كما في الصحيح مسلم وورد عن عائشة أنها المائدة كما عند الترمذي والحاكم وورد عن ابن عمر المائدة والفتح المراد بالفتح كما تقدم سورة إذا جاء نصر الله والفتح وأما آخر آية نزلت فقال البراء آخر آية نزلت هي آية الكلالة في آخر سورة النساء كما في الصحيحين وقال أبي آخر آية نزلت أو آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم كما رواه الحاكم وقال ابن عباس آخر سورة نزلت آية الربا وورد مثله عن عمر وقد ورد أن بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واحد وثمانون يوما والجمع بين ما ورد عن الصحابة أن كل منهم أخبر بما يعلمه هو وخفي عنه ما يعلم غيره ولذلك لم يعرف أن آخر النزول هو ما عرفه غيره قال المؤلف هنا إنزاله أنزل القرآن جملة يعني مرة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا وردت عدد من النصوص تدل على أن القرآن أنزل في ليلة القدر قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه إن انزلناه في ليلة مباركة، وقال جل وعلا إن انزلناه في ليلة القدر، واختلف العلماء في تفسير هذه الآيات على قولين: الأول أن المراد انزال القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا. مكتوبا، وهذا قول ابن عباس وتلاميذه وقد ورد ذلك عن في أسانيد متعددة الصحيحة. والقول الثاني أن المراد بذلك ابتداء إنزال القرآن، فإن أول نزول القرآن نزل في. ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما ولا مانع أن يكون كل من القولين صحيحا وهذا القول الثاني قال به جماهير الصحابة وقد رجحه جماعة وقالوا بأن نصوص القرآن تدل عليه وقول الصحابي لا يعمل به إذا كان قد خالفه غيره وظواهر القرآن تدل على خلافه ولا مانع أن يكون كل من القولين صحيحا اذ لا تعارض بينهما فإن انزال القرآن جملة واحدة كان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ولا يمنع هذا من كون جبريل عليه السلام قد سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وقول المؤلف وأنزل منجما بحسب الوقائع يعني أن جبريل ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقاً على وفق أسباب النزول وليس معناه أن جبريل نقله من الكتاب الموجود في السماء الدنيا بل الصواب أن جبريل عليه السلام قد سمعه من الله سبحانه وتعالى ومن هنا نعلم خطأ بعض المؤلفين عندما قال بأن جبريل نقله من اللوح المحفوظ أو نقله من هذا المكتوب الموجود في السماء الدنيا في بيت العزة هذا قول خاطئ مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية والله سبحانه وتعالى لا يمتنع أن يكون قد أنزله ثم يتكلم به بعد ذلك لا مانع من هذا فإن القرآن موجود في اللوح المحفور الذي سجل فيه ما في الدنيا ومع ذلك أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده إلى السماء الدنيا ويدل على ذلك أن الله عز وجل ذكر بعض أفعال العباد بصيغه الماضي مما يدل على أنه لم يتكلم به إلا بعد فعلهم لذلك الفعل ومنه قوله سبحانه قد سمع الله قولا التي تجادلك فالسماع إخبار عن أمر ماضي والمجادلة أمر ماضي ويستحيل أن يتكلم الله سبحانه وتعالى بما سيأتي بهذه الصيغة مما يدل على أن قوله سبحانه وكلامه بذلك إنما حصل بعد حصول السماع والمجادلة ويدل على هذا قوله سبحانه قرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مخت ونزلناه تنزيلا وقوله ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث والمراد بالمحدث الذي أنزل جديدا فإن الله سبحانه وتعالى كان يتكلم بالقرآن وينزله شيئا بعد شيء ونمثل لهذا بمثال ولله المثل إلى كتابة أعمال العباد فإن الله عز وجل قد كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يعملها العباد ثم أمر الملائكة بعد ذلك بكتابة أعمال العباد بعد أن يفعلوها كما قال جل وعلا إن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومن هنا نعلم خطأ من قال بأن جبريل عليه السلام نقل القرآن من اللوح المحفوظ الى النبي صلى الله عليه وسلم أو من هذا المكتوب الموجود في بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألف الشيخ محمد بن مراهيم رحمه الله تعالى رسالة في بيان خطر هذا القول وبيان مخالفته لمعتقد أهل السنة والجماعة ومن فوائد كون القرآن منجما تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم يحصل بأمرين الأول تقوية قلبه ضد الشبهات التي قد تعرض له من وساوس الشياطين والثاني زيادة حفظه للقرآن لكون القرآن غير مكتوب حينئذ ناسب بان يفرق من أجل أن يتمكن من حفظه ومن فوائد كون القرآن منجما أن يكون نزوله بأسباب معلومة يتيسر على الناس فهم القرآن من خلال معرفة هذه الأسباب ومن فوائد التنجيم أيضا حصول التدرج في التشريع ليقبل الناس بأحكام الشريعة ومن فوائده أيضا وجود الناسخ والمنسوخ قال المؤلف هنا يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس ذكر المؤلف هنا أنواع الوحي من حيث كيفيته الكيفية الأولى أن يكون مثل صلصلة الجرس قال وهو اشده عليه وقد ورد في حديث ابن مشعود مرفوعا أن الله إذا تكلم بالوحي سمع اهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفاء قال فيفزعون حتى يأتيهم جبريل فإذا فزع عن قلوبهم قالوا يا جبريل ماذا قال ربك فيقول جبريل الحق فدل ذلك على أن جبريل يسمع كلام الله وعلى أن هذا الوحي مسموع جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فاع ما يقول فهذه طريقتان وكيفيتان في تلقي الوحي لذلك ذكر المؤلف الطريقة الثانية فقال ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه وقد ذكر بعض المفسرين النفس في الروع. والنفس في الروع في حقيقته لا يخرج عن الكيفية الأولى وذكر بعضهم مكالمة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولكن وذلك مثل حديثه له في الإسراء ولكن هذا مكالمة وليست وحيا. قول المؤلف هنا وثبت أنه أنزل القرآن على سبعة أحرف وذلك لأنه قد روى أكثر من عشرين نفسا. من الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ أنزل القرآن على سبعة أحرف مما جعل العلماء يذكرون أن هذا الحديث من المتواترات ويدخل في السبعة الأحرف طرق الأداء واختلاف التصريف والاعراب مثال ذلك ليس البر وليس البر والاداء بمثل الاماله ونحوه اتى واتي ويدخل في ذلك ايضا مراعاة لهجات العرب في كلامها ويدخل في ذلك ايضا تغير بعض الحروف فبدل الباء قد تكون نونا مثل بشرا ونشرا ومثل ننشرها وننشزها ومثل فتثبتوا وفتبينوا ونحو ذلك مما ورد في القرآن ولكن هذه الأحرف ليست متضادة ولا متعاكسة بل هي متوافقة إما أن تدل على معنى واحد وإما أن تدل على معاني مختلفة غير متقابلة ومتضادة فهذا فيه مزية للقرآن وبيان لإعجازه فإن هذه الاحرف مع تنوعها وتعددها لم يحصل بينها كضاد ولا اختلاف قال المؤلف أنزل القرآن على سبعة أحرف هذه الأحرف السبعة لا تخرج عن خط المصحف العثماني والقراءات السبع المشهورة المتداولة بعض هذه الأحرف وليست جميع الأحرف النازلة قال المؤلف وقيلة يعني أن هناك قول آخر في حقيقه الأحرف السبعة وقول المؤلف قيل إشارة إلى ضعف هذا القول وأنه ليس قولا راجحا. إن هذه الأحرف السبعة هي المعاني المتفقة في ألفاظ مختلفة من أمثلته هلم وأقبل فكلاهما طلب للإتيان والمجيء. والمؤلف قد ضعف هذا القول وقد ورد هذا القول عن ابي بكر وابي بن كعب ولا يفهم من هذا انهم يقولون يجوز قراءة القرآن بالمعنى بحيث اذا جاءنا لفظ هلم ابدلناه باقبل ونحو ذلك هذا لا يقولونه هم لأنهم يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فإذا أتينا بمعنى من عند أنفسنا فإن هذا المعنى لم يرد أو لم ينزل به وحي والقرآن والحديث نص على أن هذه الأحرف السبعة نازله من عند الله انزله وهؤلاء الصحابه ايضا اتوا بهذا التمثيل لبيان ان هذه الاحرف السبعه غير متضادة ولا متقابله وانها متفقه في المعنى وان وقع فيها اختلاف وليس المراد عندهم هذه الالفاظ بخصوصها هلم واقبل وإنما مرادهم التمثيل ولو اتي بمثل فتثبتوا وقراءه فتبينوا لكان أوضح واولى لأن كل منهما دال على نفس المعنى وكلاهما نازل وقد ورد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن مثل هذا القول لا يدل على أن هؤلاء الصحابة يجيزون رواية القرآن بالمعنى وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة يعني أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الرقاع والعسب وكان موجودا في صدور الرجال ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر كتب في الصحف وذلك أنه اتى عمر رضي الله عنه لأبي بكر وقال إن القتل استحر في قراء القرآن ذلك بعد معارك اليمامة وإني أخشى أن يذهب القرآن فإن مواطن الجهاد يخشى أن يستحر القتل فيها بالقراء وإني أرى أن تأمر بالقرآن أن يكتب وأن يجمع فلم يزل عمر يكرر هذا القول على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى شرح الله صدره لذلك فأمر زيد بن ثابت فجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال وسجلت في هذه الصحف والقرآن قد جمعه وحفظه في عهد النبوة جماعة فليس معناه أن القرآن لم يكن محفوظا قبل هذه الصحف وإنما كان موجودا في صدور الرجال وقد حفظه في عهد النبوة جماعة وبعد ذلك العهد حفظه جماعات وقول بعضهم إنه لم يحفظه إلا أربعة وورد في بعض الألفاظ لم يجمع القرآن في عهد النبوه إلا أربعة معناها أن هؤلاء هم الذين كانوا يتولون إقراء القرآن للناس فكان الناس يرجعون اليهم في إقراء القرآن وليس المراد به أنه لم يحفظه إلا هؤلاء الأربعة فقط هذه الصحف التي كتبها زيد بن ثابت بقيت عند ببكر بكر حياته ثم أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعد ذلك كانت عند حفصه بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها فلما جاء عهد عثمان كان الناس يتداولون صحفا مختلفة متفرقة وهذه الصحف تختلف فيها اللهجات وفيها قراءات شاذة، فحينئذ خشي من اختلاف الناس وعدم انضباط أمورهم فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى عثمان وقد أفزعه اختلاف الناس في القراءة فأشار عليه بكتابة المصحف بحيث يكتب من الصحف التي كتبها أبو بكر نسخ نسخ أخرى توزع على البلدان فيعتمدها الناس فكتبت هذه النسخ وأرسلت إلى الآفاق أرسل إلى كل أفق من الآفاق بمصحف وليس معناه أن القرآن لم يكن موجودا إلا في هذه المصاحف بل الناس كانوا يحفظون القرآن وكانوا قد دونوه في صحفهم ولكن كما تقدم أن بعضهم لديه قراءة شاذة وبعضهم يقراه باختلاف اللهجات وحينئذ خشي من اختلاف الناس فكتبت هذه المصاحف قال المؤلف والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها، ومتضمنتها العرضة الأخيرة، يعني أن جمهور أهل العلم يرون أن هذا المصحف العثماني قد اشتمل على جميع الأحرف السبعة باحتمال رسمه، فرسم مصحف عثمان يحتمل القراءات. المتعددة ومن هنا قرر الفقهاء بأن كل قراءة تخرج عن مصحف عثمان فإنها قراءة شاذة والعرضة الأخيرة هي قراءة جبريل أو عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من حياته فانه قد عرض عليه القرآن كاملا وهذا العرض عرض عليه القرآن مرتين وهذا العرض قد تضمن جميع الأحرف التي نزل بها القرآن قال وتركيب الآيات بالنص يعني أن الايات الآيات السورة الواحدة ثابت بواسطة النص ودليل ذلك ما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كان إذا نزلت عليه الآيات قال اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا بعد آية كذا ويدل على ثبوت ترتيب الآيات بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سور القرآن كاملة وهذه القراءة تكون بهذا الترتيب الذي بين أيدينا ويدل عليه أيضا ورد من الأحاديث في إثبات اوائل السور أو اواخرها كما في الحديث تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء في قضية الكلالة كما في صحيح مسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وقيا من فتنة الدجال وفي لفظ من آخر سورة الكهف ويدل على ذلك ما ورد في قوله تعالى إن الله يامر بالعدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى موضعها تحديدا قال المؤلف والسور بالاجتهاد يعني أن ترتيب سور القرآن ليس بطريق نفسي وإنما هو ثابت بطريق الاجتهاد وهذا راي جماعة من المفسرين والعلماء وستدلوا عليه بعدد من الأدلة منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعثمان ما حملكم على أن عمدتم يعني قصدتم إلى سورة الأنفال وهي من المثاني وإلى سورة براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما فدل ذلك على أن هذا الترتيب باجتهاد منهم فقال عثمان إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفصل بينهما ولم أسأله عنهما واستدلوا على ذلك ثانياً بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في ترتيب سور القرآن ولذلك مثلاً يقولون تأليف ابن مسعود وترتيبه لسور القرآن يخالف ترتيب غيره واستدلوا ثالثاً على كون ترتيب سور القرآن اجتهادي اجتهادياً وليس نصية بما ورد في حديث حذيفه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل فقرأ سورة البقرة ثم سورة ال عمران ثم سورة النساء ثم سورة ال عمران قرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة ال عمران مما يدل على أن الترتيب اجتهادي وليس نصيا والقول الاخر بان ترتيب سور القران ثابت بالنص وليس ثابتا بطريق الاجتهاد استدل على ذلك بعدد من الادله منها ان القران قد أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر كما ورد عن ابن عباس مكتوبا وهذه الكتابة لا بد أن تكون بترتيب والمصحف الذي بين أيدينا مماثل لذلك المصحف المنزل إلى السماء الدنيا فكان موافقا له في ترتيبه سدل على ذلك ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض على جبريل القرآن في رمضان الأخير عرضه تامة كاملة مرتين وهذا العرض لا بد أن يكون بترتيب فيكون موافقا للترتيب الذي بين أيدينا ويدل على واستدل على ذلك ثالثا بما ورد بحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يلدها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وقال يا رسول الله زوجنيها فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا وكان معه سورة البقرة والسورة التي تليها مما يدل على أن الترتيب كان موجودا واستدل على ذلك رابعا بما ورد في الحديث أن القرآن يحاج عن صاحبه يوم القيامة يقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران مما دل على أن هذا الترتيب معني مقصود واستدل على ذلك ايضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السبع الطوال في ركعة ما يدل على أنها مرتبة كذلك وسدل عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما فقرن بينهما مما يدل على أن هاتين السورتين قد حفظ ترتيبهما نصا ويدل على ذلك أيضا نظم القرآن فهذا القرآن في تنظيمه لو كان باجتهاد من الصحابة لجمع الصحابة بين بين السور المتشابهة في أوائلها لجمعوا بين السور التي في أوائلها حمد أو السور التي في أوائلها تسبيح أو السور التي في أوائلها حاميم ولكن الصحابة لم يجمعوا بينها مما يدل على أنهم قد تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليها أيضا ما ورد في حديث ابن مسعود أنه قال أنا أعرف القرائن التي يعني السور التي يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم ثم عددها على هذا الترتيب المعروف وهذا القول أقوى من القول الأول وأما حديث حذيفه فيحتمل أنه كان قبل العرضة الأخيرة فلم يكن هذا الترتيب معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم لما عرض القرآن على جبريل رتبه هكذا وعلى كل من القولين القول القائل بأن ترتيب السور اجتهادي والقول القائل بأن ترتيب السور نصي فإن هذا الترتيب ترتيب قطعي لوقوع الإجماع عليه الإجماع القطعي المتواتر، وإذا ورد دليل قطعي على مسألة حرمت مخالفته، وحين يحرم علينا مخالفه ترتيب سور القرآن، فمن قال سارتب سور القرآن بحسب نزولها، قل هذا الترتيب خاطئ مخالف. لما وقع عليه إجماع الأمة القطعي ويتعلق بمصحف عثمان مسألة وهي هل يجب علينا المحافظة على رسم المصحف أو يجوز لنا إبداله وتغييره بحسب ما يعرفه الناس ويتداولونه من قواعد الاملاء ونحو ذلك الصواب في هذا أنه لا يجوز وذلك لثلاثة أمور الأمر الأول وقوع إجماع الصحابة والتابعين وجميع الأمة على هذا المصحف بهذا الخط فيحرم مخالفتهم والثاني أنه قد لوحظ في هذا الخط جمعه للأحرف التي نزل بها القرآن فيكون حاويا للقراءات فإذا بدلنا هذا الرسم فإنه حينئذ لا يكون رسم القرآن محتويا على هذه الأحرف والوجه الثالث أن في ذلك وسيلة وسبيلا إلى تبديل القرآن وتغييره والله عز وجل قد أمرنا بالمحافظة على هذا القرآن وبذل الأسباب لاجتناب تغييره وتبديله قال المؤلف أسباب نزوله يعني نزول القرآن معرفة سبب نزول القرآن قال المؤلف هنا القرآن على جهة العموم ومراده الخصوص فمراده معرفة سبب نزول بعض آيات القرآن فيه فوائد منها أنه يعين على فهم الآية فإن الآية قد نستشكل معناها إذا لم نعرف السبب الذي نزلت الايه فيه فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص الواو هنا ومنه ان ارتبتم المراد بهذه الايه ايه سوره الطلاق والله يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فلا يقول ان قائل إذا اذا لم نرتب فيها فإنها لا تعتد بثلاثه اشهر لأن الله قال إن ارتبتم وإن اداه شرط هذا ليس مرادا وانما سبب نزول الايه أنه لما نزل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قرؤ جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن من النساء الكبار يعني اللاتي لا يحضن والصغار والحملة فنزلت هذه الآية لما ارتابوا في حكم هؤلاء النساء ومنه قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فإن ظاهر هذه الآية أنه يجوز التوجه بالصلاة إلى أي وجه وهذا ليس معادا وإنما سبب نزول هذه الآية فيه قولان للمفسرين القول الأول أن بعض الصحابة خرجوا في برية فاشتبهت عليهم القبلة فاجتهدوا وتحروا ثم صلوا فتبين لهم أن صلاتهم على خلاف القبلة فنزلت هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فهذه الآية نزلت في رفع الإثم والجناح عن من جهل جهة القبلة فاجتهد وتحرى فكانت صلاته إلى غير القبلة والقول الثاني في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في صلاة النافلة إذا أداها العبد على الراحلة فإنه يجوز له حينئذ أن يتوجه إلى حيث توجهت به نافلته ذكر المؤلف هنا فائده من فوائد معرفه اسباب النزول وهو فهم الايه ورفع الاشكال الواقع فيها ومن ذلك ايضا من فوائد معرفه اسباب النزول معرفه الحكمه التي لاحظها الشارع في اثبات الحكم ومعرفه الحكم والعلل يفيدنا في مسائل القياس ويفيدنا في أيضا الثبات على الحكم ومعرفة فضل الله عز وجل علينا بأحكام الشريعة ومن فوائد معرفة أسباب النزول أيضا أن صورة السبب التي دخل التي نزل النص من أجلها تدخل في النص دخولا قطعيا فلا يصح استثناؤها أو تخصيصها فإذا نزلت الآية العامة في سبب خاص فإنه حينئذ لا يصح لنا أن نخرج هذا السبب الخاص من عموم الآية ولا نخصصه بدليل آخر فإن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام ولكن العبرة بعموم اللفظ فلا يصح أن نخصص اللفظ العام بسبب وروده على سبب خاص ويدل على ذلك أن كثيرا من آيات القرآن والسنة نزلت في أسباب خاصة بالفاظ عامه ومع ذلك انزلها الصحابه على عمومها ومن امثله ذلك حادثه اللعان بين الزوج وزوجته فانها نزلت في قصه عويمر العدلاني ومع ذلك فالسبب خاص الا اننا نحكم عليه بحكم عام وكذلك ايضا في, آي في حكم المظاهر لزوجته إنها نزلت في قصة خاصة فلا يصح لنا أن نخصص هذا اللفظ العام ونجعله خاصا بصورة السبب لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب وكذلك بقية الأحكام ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مبحث العام والخاص والمراد بالعام اللفظ الواحد المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر فقولنا اللفظ لإخراج الذوات ويخراج الأفعال فإنها ليست عامة وقولنا الواحد بإخراج الألفاظ المتعددة المتعاطفة مثل زيد وعمر وخالد فهذه تدل على ذوات كثيرة لكنها بألفاظ متعددة فلا تكون عامة المستغرق يعني أنه شامل لجميع افراده لما يصلح له يعني لجميع الأفراد الذين يكونون تحته. وقولنا دفعة واحدة لإخراج الالفاظ المشتركة. فإنها تستغرق ما يصلح لها على أحد الأقوال لكن ليس على دفعة واحدة. وإنما على سبيل البدلية وقولنا من غير حصر لإخراج الفاضل الأعداد مثل عشرين وثلاثين فإنها لفظ واحد مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة لكن بواسطة الحصر ومن أمثلة العام لفظ الذي والذين هذه عامة وكل والله بكل شيء عليم كل هنا عامة لله ما في السماوات ما هنا عامة العموم يجمعها ستة أنواع كل وجميع وما مات لها والأسماء المبهمة مثل ما ومن والأسماء الموصولة الذي والتي والذين واللائي والأسماء المعرفة بال الجنسية وأسماء الجموع المضافه إلى معرفة قال المؤلف العام أقسام يعني أن العام ينقسم اللفظ العام من جهة أصله ينقسم في دلالته على جميع الأفراد إلى ثلاثة أقسام القسم الأول لفظ في أصله عام وقد بقي على دلالته اللغوية في كونه دالا على جميع الأفراد كقوله حرمت عليكم امهاتكم فلا يصح لنا استثناء شيء من الامهات ولا تخصيصهم ومن امثله ذلك قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين العالمين جمع عام باق على عمومه والله بكل شيء عليم هذا باق على عمومه إن الله لا يظلم مثقال ذره هذا باقي على عمومه النوع الثاني عام يراد به الخصوص وهو في ذاته لفظ عام لكن في معناه لا يشمل جميع الافراد ومن امثلته قوله سبحانه الذين قال لهم الناس فان هذا في الاصل لفظ الناس لفظ عام لأنه اسم جنس معرف بأل الجنسيه لكنه هنا أريد به الخصوص وقد قيل بأن القائل شخص واحد ومن أمثلته قوله سبحانه أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله على أحد التفاسير فإنه قد فسر بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومثله قوله من حيث افاض الناس قد فسر لفظ الناس هنا في عليه السلام وإن كان طائفة قالوا بأن المراد هنا غير الحمس ومثله قوله سبحانه فنادته الملائكة فسر بأن المنادي هنا جبريل عليه السلام النوع الثالث لفظ عام بقي في دلالته على الاستغراق لكنه اخرجت منه بعض الالفاظ ومن امثلة قول سبحانه حرمت عليكم الميتة ثم بعد ذلك بين ان المضطر يجوز له اكل الميتة فالميتة هنا معرف بيال الجنسية فيفيد العموم ثم استثني منه المضطر فيجوز له أكل الميتة فهذا عام مخصوص قال وهو كثير وظاهر هذا أن هذا النوع الثالث أكثر ما في القرآن والصواب أن أكثر عمومات القرآن باقيه على عمومها إذا تأمل الإنسان النصوص الشرعية وجد أن ألفاظ العموم باقيه على عمومها قال إذ ما من عام من إلا وقد خص هذا أيضا فيه ما فيه هذا خطأ والكثير من العمومات باقية على عمومها والله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم هذا باقية على عمومها إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هذا باقيه على عمومها قال والمخصص ينقسم إلى نوعين المراد بالمخصص الدليل الذي يخرج بعض الأفراد عن لالة العموم عليه النوع الأول مخصصات متصلة المراد بالمخصصات المتصلة التي تأتي مع الخطاب العام في سياق واحد قال وهو خمسة يعني المخصصات المتصلة خمسة أنواع قال أحدها الاستثناء فإذا ورد استثناء فإننا نخصص ما بعده من الحكم السابق لأداة الاستثناء ومن أمثلته لما ذكر الله عز وجل أن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الآية وقال سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم والانواع الخمسه الباقيه هنا الاول الاستثناء الثاني الصفه لان الصفه يخصص بها اللفظ العام ومثله قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فاللاتي دخلتم بهن صفه فحينئذ اذا تحرم الربيبه من الزوجة التي دخل بها دون الزوجة التي لم يدخل بها والثالث من المخصصات المتصلة البدل مثل قول سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الناس عامه ومن استطاع بدل فنخصص لفظ الناس فنقول العاجز لا يجب عليه الحج والرابع الشرط الشرط يخصص العموم ومنه قوله جل وعلا كتب عليكم ال... كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت كتب عليكم ان ترك خيرا وكلمه ان اداه شرط فاستف وحينئذ نخصص وجوب الوصية في من ترك خيرا قبل نسقي هذه الآية والنوع الخامس الغاية فالغاية تخصص العموم ومنه قوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا نهي عن القربان على جهة العموم ثم استثنينا بعد ذلك ما كان بعد الطهارة والتطهور فإنه جائز استثناء من هذا العموم قال والمنفصل يعني النوع الثاني من أنواع المخصصات المخصصات المنفصلة كآية أخرى فتأتين آية ثم نخصصها بآية أخرى ومن أمثلته قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقروب استثنين من غير المدخول بها لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فالمطلقه غير المدخول بها ليس عليها عدة ولا تعتد ثلاثه قروء. قال أو حديث يعني أن عموم الآية قد يخصص بالحديث ومنه قوله سبحانه والسارق والساركة فاقطعوا أيديهما السارق عام بدخول الجنسية عليه ثم خصصنا هذا العموم بما ورد في السنة من أن سارق ما دون النصاب لا يقطع وأن السارق من غير الحرز لا يقطع قال او أو اجماع يعني أن عموم الآية يخصص بواسطة الإجماع ومن أمثلته آيات المواريث عامة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين أولادكم جمع مضاف الى معرفة فيغيد العموم فخص بالإجماع في الرقيق فإن الابن الرقيق لا يرث من والده بالإجماع فخص عموم الآية بالإجماع ومنه قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فإنما نكر في سياق النفي فافادت العموم فخص بالإجماع بالماء المتغير في نجاسة فإنه لا يجوز الوضوء به قال ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة يعني قد تاتينا سنة عامه ثم بعد ذلك نخصصها بآية قرآنية خاصة ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الناس عام جمع أو اسم جنس معرف بآلة الجنسية فيفيد العموم فخص بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون استثنت دافعي الجزية من المعاهدين فإنهم لا يقاتلون ومن أمثلته ما ورد في الحديث ما أبين من حي فهو ميت هذا عام ما أبين اسم مبهم ثم خصص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها فدل ذلك على أن الاصواف المأخوذة من الحيوان الحي يجوز استعماله ومن ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات معينة ثم خصصنا هذا النهي العام بقوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقلنا بأن من بأنه يجوز قضاء الصلوات في أوقات النهي هذا ما يتعلق بالعموم والخصوص ناخذ الناسخ والمنسوخ أو نترك اليوم آخر ولا واحد تكلم بات ولا نفي سبع عشر طيب قال المؤلف هنا الناسخ والمنسوخ النسخ في اللغة يطرق على معاني المعنى الاول الازاله ومنه قوله تعالى فينسق الله ما يلقي الشيطان يعني يزيله هذا معنى لغوي وياتي النسخ بمعنى التبديل هذا معنى آخر لغوي للنسخ لقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية هذه الآية لم يذكر فيها لفظ النسخ فلا يصح الاتيان بها هنا ولو اتى بقوله تعالى ما ننسخ من آية او ننسها لكان اولى لأن المراد بها تبديل الآية بآية أخرى وهذا التعريف في اللغة فالنسخ في اللغة قد يطلق على الإزالة لذلك تقول العرب نسخت الريح في الأثر بمعنى أزالته وقد يأتي بمعنى النقل تقول نسخت ما في الكتاب يعني نقلتهم إلى كتاب آخر سواء مع بقاء العصل أو مع عدم بقائه. ويراد به في الاصطلاح رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر وقولنا رفع لإخراج التخصيص لأنه ليس نسخا وإن كان في العصور الأولى قد يطلقون لفظ النسخ على التخصيص ولذلك تنتبهون لكلام بعض المفسرين من العصور الأولى قد يستعملون لفظ النسخ ولا يريدون به النسخ الاستلاحي وإنما يريدون به التخصيص وقد ورد ذلك في كلام ابن عباس وغيره من السلف قوله هنا الرافع الحكم لإبعاد الرفع غير الأحكام من الذوات وغيرها الشرعي لأن الكلام في النس متعلق بالأدلة الشرعية والحكم عند الأصوليين يراد به ذات الخطاب وذات الدليل الثابت بخطاب متقدم فلو كان الرفع لحكم ثابت بالبراءة الأصلية فإنه لا يكون نسخا مثال ذلك كانت الخمر مباحة في أول الإسلام ثم نزل النص القاطع بتحريم الخمر فلا يكون هذا نسخا لماذا لأن لأن إباحة الخمر لم تثبت بنص متقدم وإنما ثبتت بواسطة إيش البراءة الأصلية الإباحة الاصليه بواسطه خطاب متراخ عنه فيشترط في الناسخ ان يكون خطابا فلا يصح لنا ان ننسخ بواسطه القياس او ننسخ بواسطه الاجماع متراخ عنه يعني ان الناسخ لا بد ان يكون متاخرا عن المنسوخ فلا يصح ان ينزل في وقت واحد. قال وهو ثلاثة. يعني أن النسخ من أمثلة النسخ ما ورد من نسخ عدد من الاحكام الشرعية مثل آية المصابرة. فانه كان في أول الإسلام يحرم على الإنسان يفر أن يفر من عشرة. ثم نسخ هذا. إلى تحريم فرار الإنسان من اثنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم نسخت بقوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابر يغلبوا مئتين قال والنسخ ينقسم الى ثلاثه انواع وهو يعني النسخ ينقسم الى ثلاثه انواع النوع الاول ما نسخت تلاوته وحكمه كعشر غضاعات جاء في حديث عائشه رضي الله عنها كان فيما أنزل في القران خمس رضعات عشر رضعات محرمات كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس فهنا كان في القرآن نسخة التلاوة ونسخ أيضا الحكم النوع الثاني نسخ التلاوة دون الحكم فالحكم باقي لكن تلاوة الآية رفعت ونسخت ومن أمثلته قال كآية الرجم فإن الرجم قد نزل فيه آية قرآنية ثم نسخ لفظها وبقي حكم الرجم قال عمر رضي الله عنه نزلت آية الرجم ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فعقلناها وعملنا بها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فهنا الرجم كان فيه آية هذه الآية نسخ لفظها وتلاوتها وبقي حكمها فالمحصن الزاني يرجم النوع الثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ومن امثلته آية المصابرة التي ذكرتها قبل قليل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين نفسخة بالآيات التي بعدها وقول سبحانه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال وصنفت فيه الكتب يعني أن العلماء قد صنفوا مصنفات وألفوا مؤلفات في الناسخ والمنسوخ وقد وجد هذا في العصر الأول وهو قليل يعني أن النسخ بالنسبة للشريعة قليل وأغلب آيات القرآن محكمة باقية على العمل بها على مشروعية قراءتها ومشروعية العمل بها قال ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر يعني أن النصر لا يكون إلا في الأوامر والنواهي وذلك لأن المراد بالنس رفع حكم ثابت سابقا والأحكام تكون في الأوامر والنواهي ولا يكون في الأخبار لأنه يلزم من رفع الخبر أن يكون خبر الله كاذبا فلو قلت محمد جاء ثم نسخنا هذا الخبر